كلها لله فلا مولا لنا الا الله الله جلل وعلا ومن حبي له اخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولا لنا الا حياتي كلها لله فلا مولا لنا الا أصون النفس أحميها بنور الله أهديها، أصون النفس أحميها بنور الله أهديها، بحب الله أصيها لتفرح عندما تلقاها، بحب الله أصيها لتفرح عندما تلقاها، حياتي كلها لله، حياتي كلها لله. حياتي كل We'll كلها لله فلا الله جل وعلا ومن حبي له اخشىه هاتي كلها لله اذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي اذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي فواسف على القلب لان الزيف قد غشاه فواسف على القلب لأن الزيف قد غشه حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنار الله حياتي كلها لله فلا مولى لنار الله وحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي وجنبي وأصاب الهدا صايا كفاني أنني أحيا وأنضي في سبيل الله كفاني أنني أحيا وأنضي في سبيل الله. دي كلها لله فلا مولا لنا الا حياتي كلها لله فلا مولا لنا الا احب الله جل علاه ومن حبي له اخشى دي كلها لله اذا جادت لي الدنيا واسقطتني المناريا وأسقطني المناريه ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولانا لله حياتي كلها لله فلا مولانا لنا حب الله جل علاه ومن حبي له اخشى حياتي كله لله حياتي لله حياتي حياتي كلها لله, حياتي كلها لله. حياتي كلها لله.